لا تصالح ولو منحوك الذهب أترى حين أفقع عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما هل ترى هي أشياء لا تشترى ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك حسكما فدأة برقولك هذا الحياء الذي يكبت الشوق حين تعالقه الصمت مبتسمين لتأنيب أمكما وكأنكما مات زالان كفلين تلك الطمأنينة الأبدية بينكما أن سيفان سيفك صوتان صوتك أنك إمت إن للبيت رب وللطفل أب هل يصير دمي بين عينيك ماء أتنسى رداء الملتخة تلبس فوق دمائي ثيابا مطرزة بالقصد إنها الحرب قد تثبت القلب لكن خلف عار العرب لا تصالح ولا تتوخى الهرب لا لا تصالح على الدم حتى بدم لا تصالح ولو تيل رأس برأس أكل رؤوس سواء قلب الغريب في قلب عيناه عينا أخيك وهل تتساوى يد سيفها كان لك بيد سيفها أذكلك سيقولون جئناك كي تحتل الدم جئناك كل يا أمير الحكم سيقولون جئناك كي تحتل الدم جئناك كل يا أمير الحكم سيقولون ها نحن أدياء عم قل لهم إنهم لم يراعوا العمومة في من هلك. قل لهم إنهم لم يراعوا العمومة في من هلك. وغرس السيف في جبهة الصحراء إلى أن يجيب العدم إنني كنت لك فارسا وأخا وأبا وملك لا تصالك ولو حرمتك اللقاج صرخات الندامة وتذكر إذا لا نقلبك للنسوة اللابسات الثواد ولأطفالهن الذين خاصمهم الاتسامة أن بنت أخيك اليمامة زهرة تتسربني في سنوات الصبا بثياب الحداد كنت إن عدت على درج القصر تمسك ساقي عند نزولي فأرفعها وهي ضاحفة فوق ظهر الجواد ها هي الآن صامتة حرمتها يد الغدر من كلمات أبيها ارتداء الثياب الجديدة من أن يكون لها ذات يوم أخن من قبل يتبسم في عرسها وتعود إليه إذا الزوج أغضبها وإذا زارها يتسابق أحفاده نحو أحضانه لينال الهدايا وينهي بلحيته وهو مستسلم ويشد الإمامة لا تصالح فما ذنب تلك الإمامة لترى العشة محترقا فجأة وهي تجلس فوق الرمال لا تصالح ولو توجوك بتاج الإمارة كيف تخطو على جثة ابن أبيك وكيف تصير الملك على أوره البهجة المستعارة كيف تنظر في يد من صافحوك فلا تبصر الدم في كلك ابن سهمن أتاني من الحلف سوف يجيئك من ألف حلف فالدم الآن صار وساما وشارة لا تسالح ولو توجوك بتاج الإمارة إن عرشك سيف وسيفك زيف إذا لم تزن بدؤابته لحظات الشرف واستطبت حياة الطرف لا تصالح ولو قال من مال عند الصدام ما بلا طاقة لامتشاق الحساب عندما يملأ الحق قلبك تندلع النار ان تتنفس ولسان حيالك يخرس. لا تصالح ولو قيل ما قيل من كلمات السلام كيف تستنشق الرئتان نسيم السلام المدنس كيف تنزل في عيني امرأة انت تعرف انك لا تستطيع حمايتها كيف تصبح فارسها في الغرام كيف ترجو غدا لصغير ينام وهو يقبر بين يديك بقلب منكس لا تصالح ولا تقتسم مع من قتلوك الطعام واروي قلبك بالدمي واروي التراب المقدس واروي أسنافك الراقبين إلى أن تجيب العظام لا تصالح ولو ناشدتك القبيلة باسم الحزن الجليلة أن تسوق الدهاء وتبدي لمن قصدوك القبول سيقولون ها أنت تطلب فأرًا يقول فخذ الآن ما تستطيع قليلا من الحق في هذه السنوات القليلة إنه ليس فأرك وحدك لكن له فأر كبير فديد وغدا سوف يولد من يلبس جلعة قليلة يولد نار شاملة يقلب الثأر يستولى الحق من أقوى المستحيل لا تصالح. ولو قيل ان تصالح حيله انه الثقر تبهت شعلته في الضلوع الى ما توالت عليها الفصول ثم تبقى يد يدلعاء مرسومة باصابعها الخمس فوق الجباه الذليلة لا تصالح ولو حزرتك النجوم ورمى لك كهانها بالنبأ كنت اغفر لو انني مت ما بين خيط الصواب وخيط الخطأ لم اكن غازيا لم اكن اتسلل قرب مضاربهم او احوم وراء تكون لم امد يدا لكمار الكروم ارض بستانهم لم اطع لم يصح فاتلي انتبه كان يمشي معي ثم صافحني ثم سار قليلا ولكنه في الغصول اختبأ ثبأة ثقبتني قشعريرة بيض العين واهتز قلبي كفقاعة وتحاملت حتى احتملت على سائدي فرأيت ابن عم الزمين وعقفا يتشفى بوجه لئيم لم يكن في يدي حربة او سلاح قديم لم يكن غير حق الذي يتشكل الظبط لا تصالح الى ان يعود الوجود لدورته الدائره النجوم لليقاتها والطيور لأصواتها والعمال لذراتها والصبايا لذيناتها والقتيل لطفلتهم ناطرة كل شيء تحطم في نحظة عدرة الصباب بهجة الاه صوت الحصان التعرف بالضيف حزنك حين ترى برعما في الحديقة يزوي الصلاة لكي ينزل المطر اللحظات المريلة حين ترى طائر الموت وهو يرترف فوق المبارزة الكاسرة كل شيء تحطم في نزوة فاجرة والذي قتلني ليس ربًا ليقتلني بمشيئته ليس أنبل مني ليقتلني بسكينته ليس أمهر مني ليقتلني في استدارته الماكرة لا تصالح فما الصلح إلا معاهدة بين الدين في شرف القلب لا تنتقص والذي قتلني محدلس سرق الأرض من بين عيني والصمت يطلق ضحكته الساخرة لا تصالح ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ ورجال التي ملأتها الشروخ هؤلاء الذين يحبون طعم الثرير وامتطاع العبيد هؤلاء الذين تدلت عمائمهم فوق عيونهم وسيوفهم العربية قد نسيت سنوات الشموخ لا تصالح فليس سوى أن تريد التفارس هذا الزمان الوحيد وسواك المسوخ لا تصالح لا تصالح لا تصالح